إنما الدنيا كظلي سوف يفنى عن قريبي كضباب أو سراب أو شعاع في الغروب إنما الدنيا كظلي سوف يفنى عن قريبي كضباب أو سراب أو شعاع في الغروب